أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين قلبت الروم في أدنى الأرض وهم من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 اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى وانك كثيرا من الناس بنقا ربهم لكفرون اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلم فَمَا كَانَ اللَّهُ يُظْلِمُهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَبْدَ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 في فام في روضه يحبرون وام الذين كفروا وكذبوا باياتنا ولقاء الاخره ولقاء الاخره فأولا وعذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا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 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا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 فضله إن في ذلك لا آيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفه وطمعا وينزل من السماء أم فأحي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لا آيات لقوم يعقلون ومن آياته تقوم السماء والأرض بأمره، ثم إذا دعكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، وله من في السماوات والأرض كل له قادته، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده.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 رَجِعْكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِدُونَ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يَهْدِ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ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 رحمتًا إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ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 رزقكم ثم يموتكم ثم يحيكم هل من شركاءكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى أما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لينيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فاغنظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين اقم وجهك للدين القيم من قبل أي يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون لأجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافئين والشرات وليديقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسولا إلى قومهم فجاؤهم بالبينات فجاؤهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا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 يستبشرون وإن كانوا من قبل أي ينزل عليهم من قبله نملسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لا محي الموتى وهو على كل شيء قدير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 كذلك يطلع الله على قلوب الذين لا يعلمون، فَصَبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ الَّذِينَ لَا يُقِنُونَ